Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman rahim Ve estafrir ولا ترجادلو من الذين يختئون وَأَنَّ أَنْثِيَ مَنْ <تصفيق> يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ من مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَنْ هُوَ يُوَيْتُونَ مَا kann allah ha Mayıجادil Allah onlara Yüma ثم يستغفر ثم يستغفر مَا يَكذِبُ اسْمُ فَإِنَّ مَا يَكذِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ يَثْمَثُمْ أَوْ يَثْمَثُمْ أو اثمن ثم يرمي بك في افق دمت لبطا umaya the <laughs> One more. الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل لَا خَيْرَ فِيكَ كَانَ فِيرٌ مِنَّا جَاءُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ صادق tin a ou سوف نؤتيه عجوة عظيمة ومن يشاقق الرسول من بعض ما لا تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تؤ وَصْنُ جَهَنَّمَ جه مَا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ وَيَرَ سَبِيلٍ Sübeyli Müminler, onu ve şerike bihi وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا يدا لَنَهُمْ وَقَالُوا لَا تَحْزَنَن وقال لا تتخذن من عبادك نصيب دعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيرا eee mm. ve <Sessizlik> iğde اشتركوا في فليبتكن آذان فليبتكن آذان فلا يغيرن خلقا ومن يتخذ الشيطان وسرانا مبينا، وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ Qud Husir Husran Il majnun mu